ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون <تصفيق> ثم أرسلنا رسلنا ما جاء أمة رسولها كلا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم الى <تصفيق> فرع ولقد آتلنا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا و انا عبدكم فتطون وامرتهم احتاحين ايحسبون انما مدهم به مما و بني Dad! <laughs>